عيسى عليه السلام لا يحل لكافر وقت نزوله يجد ريح نفسه إلا مات يقول عليه الصلاة والسلام إن الساعة لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات الدخان والدب وطلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا ماذا يفعل قال فيكسر الصليب الكذبة التي عاش عليها النصارى مئات السنين يأتي عيسى ليدحرها لماذا تعظمون هذا الصليب لماذا تعلقونه على صدوركم لماذا تجعلونه شعارا لدينكم لماذا ترفعونه على كناسكم لماذا لا علاقة لعيسى بهذا الصليب أصلا الذي صلب عليه رجل آخر والله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يقبل عيسى ويكسر الصليب هذا الذي تعظمونه وتسجدون له لا علاقة لي به لماذا تعظمونه أما يكفي كذبة بأنكم نسبتم إلى الله ولدا فتعظمون الصليب يكسر الصليب فلا تعظيم له ويقتل الخنزير وهو محرم في دين النصارى أصلا ومحرم في دين اليهود ومحرم في الاسلام اكل الخنزير وعدد من الديانات الاخرى تحرمه ايضا الهندوسية والبوذية لما له من مضرة فعيسى عليه السلام لا يسمح باكل الخنزير يقتل الخنزير ويضع الجزية التي كان المسلمون يأخذونها من النصارى في سبيل ان يبغى النصارى على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين لأنهم يعيشون في المجتمع بكامل خدمات ولهم حقوق وبالتالي ادفع الجزية كما أن القادر من المسلمين يدفع زكاة تدفع من أغنيائهم فترد على فقرائهم كذلك النصراني القادر فإنه يدفع الجزية لا يدفع زكاة فهو غير مسلم لكن يدفع الجزية فعندما يقبل عيسى بن مريم لا يقبل الجزية لا يقبل إلا الإسلام فقط قال عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ما أقبل إلا التوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له ألا تعبد ربا غيره ولا تنسب إلى الله ولدا ولا زوجة وصاحبة ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام خير عصابة المسلمين عصابة تغزو الهند وعصابة تقاتل مع عيسى بن مريم طوبى للعيش مع عيسى بن مريم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى يلبث في قومه إذا نزل أربعين سنة يأمر الله تعالى السماء فتمطر ويأذن الله تعالى للأرض فتمبت ويبارك في الرسل في اللبن وفي الإبل وفي الغنم وينزع الله من كل ذات حمة الحمة ينزع من الثعبان السم ينزع من كل ذات حمة الحمة وترى الأسودة ترعى مع الإبل وترى النمار النمر يرعى مع البقر فلا تحاسد ولا تشاحن ولا تباغض في عهد عيسى عليه السلام يلبث اربعين سنة ثم يتوفاق الله تعالى ويصلي عليه المسلم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا االهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ثم قال الله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها إنه لعلامة للساعة إن عيسى عليه السلام له نزول في آخر الزمان يكون علامة على قرب قيام الساعة على قرب نهاية العالم على قرب وقوع ما ترون من خراب ودمار أرض تتشقق وجبال تنهد وسماء تفجر وبحار تسجر وبيوت تهدم كان هنا بشر ثم ذهبوا ومضوا فلا تسمعوا حسا ولا همسا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وربك يخلق ما يشاء ويختار لها علامات تقع قبلها منها نزول عيد مريم عليه السلام اختاره الله تعالى من ضمن الأنبياء لينزل آخر الزمان لو الله تعالى الحجة على بني إسرائيل انه ليس ابن الله بل هو عبد من عباد الله نبي مكرم مرسل له عند الله مقام رفيع انه عيسى عليه السلام ضرب الله تعالى لامتنا مثلا في الانجيل ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغض بهم الكفار قرأها عيسى عليه السلام قرأ الوصف في الإنجيل فأعجب بهذه الأمة تمنى أن يكون منها فمنى الله تعالى عليه وجعله عليه السلام ينزل في آخر الزمان على هذه الأمة التي قرأ مدحها والثناء عليها ينزل عيسى عليه السلام في ظروف حرجة يقول عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب المدينة أو قال خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وهي المعركة العظيمة بين المسلمين والنصارى الذي يكون قائد المسلمين فيها محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي ثم قال عليه الصلاة والسلام مخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال يخرج الدجال فيفر الناس منه في كل موطن ومنهم من يتبعه فيحصر المؤمنون في جبل والدجال في أصل هذا الجبل فيشق عليهم المقام والدجال معه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة بسلاحهم ومعه من تبعه من الجهلة وغيرهم والمؤمنون قد حصروا في الجبل معهم المهدي محمد بن عبد الله فلا يجدون موضع أن يفرون إليه ولا يأوون إليه لا وإنما في هذا الجبل فإذا طال بهم طال بهم المقام قال بعضهم لبعض إلى متى تنتظرون اخرجوا قاتلوا هذا الفاجر هذا الأعور الكذاب وهو في أصل الجبل الدجال لا يستطيع الصعود إليهم وهم لا يستطيعون النزول إليه فيجمعون أمرهم في ليلة أن يقاتلوه بعد صلاة الفجر فيؤذنون للفجر ثم يقيمون الصلاة ليصلي بهم المهدي ثم يخرجون للقتال إما النصر وإما الشهادة فلا صبر لنا على هذا الحصر في هذا الجبل فيلقي الله تعالى عليهم ظلمة شديدة فلا يرى بعضهم بعضا حتى إن بعضهم يخرج يده فلا يرها وإذا عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق في الشام في سوريا هذه المنارة موجودة اليوم قد زرتها بنفسي نظرت إليها وإذا هي منارة ليست على مسجد وإنما منارة على سوق وإذا تحتها قوس يدخل الناس من خلاله إلى السوق وهي منارة بيضاء اذكر ان طولها ربما يصل الى خمسة عشر مترا مكتوب تحتها باب شرقي القرن الثالث الميلادي قديمة جدا قد ينزل عليها عيسى وتكون هي المنارة البيضاء شرقية دمشق فانها بيضاء وفي حي كله نصارى قال ابن كثير في البداية والنهاية التاريخ وفي عام سبعمائة وسبعة وأربعين هدمت فبناها النصاري أموالهم وقيل ينزل على إحدى منائر الجامع الأموي والله أعلم بالصواب تشققوا أبواب السماء والمسلمون محصورون من الدجال وهم يتفقون على الخروج إليه للقتال بعد الفجر فإذا أبواب السماء تشقق وينزل الله تعالى عيسى عليه السلام ينزل قد وضع يديه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان عليه قطعتان من قماش مصبوغتان بصفرة بورس وزعفران وإذا شعره يلمع كأنما صب عليه الماء إذا خفض رأسه تحدر منه كمثل الجمان كمثل اللؤلؤ وإذا شعره أملس وقد تمسك في هذين الملكين فينزل عيسى إلى المهدي وأصحابه ينزل عيسى عليه السلام وقد وضع كفيه على أجنحة ملكين يحملان إذا طأطأ رأسه تحذر منه كمثل الجمان اللؤلو وله شعر أملس وهو عريض الصدر وهو مربوع من الرجال ليس بالطويل الباء ولا القصير المتدني معتدل في بنيته احمر احمر يميل الى البياض هذا وصل ينزل من المنارة البيضاء على المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يأتي حتى يدخل على هؤلاء المحصورين وهم في ظلمة القاها الله عليهم فإذا كشفت الظلم نظر فإذا عيسى عليه السلام بين أيديهم عليه لأمة الحرب أقبل مقاتلا مجاهدا فيمسح عيسى عليه السلام على وجوه هؤلاء الذين ثبتوا على دينه تمسكوا بعقيدتهم ولم يلتفتوا الى خزعبلات الدجال ولا الى سحرة وهم قلة صالحون قد ابتلوا وفارقوا اهلهم وديارهم وهم على مثل هذا الحال يقبل عيسى عليه السلام فينظر الى وجوه قوم صالحين فيبدأ يمسح وجوههم ويمسح وجوههم يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بدرجاتهم في الجنة والدجال في أصل الجبل يريد أن يقتله فيخيرهم عيسى عليه السلام خيرهم بين ثلاث بين أن يبعث الله جندا على الدجال ليقتلوا وبين أن يخصف الله بالدجال وجنده الأرض وبين أن يكف الله أسلحة الدجال وقومه عن المسلمين وأن يمكن الله أسلحة المسلمين منه فيقول له المسلمون الثالثة يا روح الله أحب إلينا وأشفى لصدورنا هذا قد قتل من أهلنا وضيق عليهم وفتنا من فتنا الثالثة أحب إلينا وأشفى لصدورنا من هؤلاء السبعين ألفا الذين هم عليهم الطيالسة من يهود أصبهان ضيقوا علينا وقتلونا دعنا فلننتصر لديننا ولأهلنا فينزل عيسى بن مريم ويلقي الله الخوف والرعب في قلوب جند الدجال يقول عليه الصلاة والسلام حتى إنك لترى اليهودية الأكون الشروب بيده السيف يرتعد أيجرؤ أن يضرب به فيأتي المسلمون ويهزمون إذا رأى عيسى عليه السلام فر حتى يصل الى باب لد في فرسطين وعيسى عليه السلام وراءه والدجال يفر والمؤمنون مع عيسى والدجال يفر من عيسى لا يريد ان يواجه ثم يقف الدجال ومن شدة الرعب يبدأ كأنما يذوب والدجال بشر كأنما يذوب كما يذوب الملح في الماء فيرميه عيسى بحربته فيطعنه بها ويتفجر دم الدجال عند باب ويسقط فيقبل عيسى وينتزع الحربة ثم يرفعها وإذا الدم منها يسيد فيرى المسلمين يريهم الدم أنه قد قتل الدجال عيسى عليه السلام رجل مبارك نبي عظيم لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات يقول عليه الصلاة والسلام ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه إن كان يرى على بعد مئة متر مئتي متر ثلاثمئة متر فإنه إذا التفت يمينا أو يسارا يرى ذلك فنفسه يبلغ كما يبلغ طرفه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما